السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على محمد مجلد. الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الاخوه من مجالس العروه العروة اسال الله عز وجل وهو ولي الإسلام واهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه تكلمنا في المجلس الأخير عن مسألة عارض التأويل وطبعا لم نذكر أحكاما كما اتفقنا ولكن نذكر فقط حد هذه العوارض تعريفها إيه وما هي هيئتها وما هي أخسامها إن كانت تنقسم إلى غير ذلك على ثاني بدأ عندك معلوم الحدود حد هذا العارض بعد كده لما نأتي بقى بالمسألة ونضعها في العارض تعرف العارض يقدر يرفع علية الحكم ولا ما قدرت يرفعه على ما استهيأتي إن شاء الله عز وجل لما نتكلم بقى عن مسألة على الملجع الثاني خذت الكفر بالطاوض ونجيس العارض جاء عليه بقى حتى أعمل إيلة انتهينا إلى انتهينا من عارض التأويل والحديث إن شاء الله عز وجل اليوم عن عارض الجهل ما هو الجهل أيها الأكوة أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم أن يفقهنا وإياكم وكان شيخ لساء ابن رحمه الله يقول ربما استشكلت علي المسألة فأستغفر الله ألف مرة وربما أتيت إلى المساجد الخالدة فأعصر وديهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فيه أسأل الله عز وجل أن يعلمنا كما علم نبيه إبراهيم وان يفهمنا كما افهم نبيه سليمان عليه السلام ما هو الجهل ايها الاخوه الجهل يقول اهل العلم الجهل هو عدم ادراك الشيء مطلق ويسمى الجهل البسيط يعني مثلا لو اني انسان سالته قلت له متى كانت غزوه بدر فقال لك لا ادري يبقى ده اسمه بسيط ما اعرفش حاجة خالص وهناك نوع اخر وهو ادراك الشيء على غير ما هو عليه في الحقيقه خلي بالك بقى الاولاني انا مش عارف خالص ما اعرفش خالص لا ادري الثاني ده بقى ادراكه على غير حقيقة فتقول له مثلا متى كانت غزو بدر؟ يقول لك في العام السابع من, من, من الهجرة والحقيقة غزو بدر في العام الثاني من الهجرة فذا أدرك السيء على غير حقيقته ويسمى بالجهل المركب إذن الأولان جهل بسيط والثاني جهل المركب ويذكرون في ذلك بيت شهر يقول قال حمار الحكيم إني لو أنصف الدهر ما كنت أركب لأنني جاهل بسيط وطاحبي جاهل مركب يعني أنا أخف من صاحب الراكب فوق الشاهد هذا هو الجهل والله عز وجل ذكر المشركين بالجهل وعدم العلم في غير ما موضع. فقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون فذكرهم بعدم العلم وذكرهم بالجهل ايضا الله عز وجل وذكرهم بالاعراض ثم ذكرهم انهم مشركون على على قضيه ايه قضيه الجهل بقى ايه قضية الجهل ما هو حدها كيف يحتفظ انه لازال كافرا مع انه وكيف يحتفظ باسمه انه قد اخل في امر او عصى الله عز وجل في الامر وقد جبل هذا الامر الى كفره يخرجه من الاجتماع وهو جهل البحث ما هو حد الجهل وبعد كيف نتكلم زي ما قلنا في قضية الجهل كعارض يعني ايه فعده ما ما هو حد الجهل ايه هو موضوع الجهل زي ما قلنا ان الجهل عدم واضواك الشيء لكنه السبب هنا لماذا لم يدرك الشيء هو ده الكلام بقى هو ده الجهل لماذا لم يدرك الشيء ليه اللي حصل هل لم يدركه لانه معرض او لم يدركه لانه مهمل او لم يدركه لانه منقطع اعرض واهمل وقال خلاص مش قضيه فما ادركش ما اتعلمتش او انه منقطع عن العلم بالفعل هذه قاعده ايوه تسمى قاعدة التمكين وخلي بالك من فهم المساله دي قاعده التمكين التمكين التمكين اللي هي نفوذ الدعوه يقول الامام الشافعي رحمه الله توضع الجهل من اجل لكان الجهل افضل من العلم يحط على أبو حفيف ويريح قلبه من دروب التعنيف أهو الحفيف التعنيف والتبليغ والتمكن قال لبالك من المتابلين والتمكن يقول الإمام أحمد لا أعلم أحدا يدعى اليوم فقد بلغت الدعوة إلى بلاد الروم طبعا الدعوة دي نتكلم على دعوة الحرب ان هو نقول لهم قبل ما نخش عليهم ولا لا في كلام طبعا العلم ان شاء الله يبقى نشرح ده لما نأتي الى باب الجدل لكن المهم انه, إنه اللي لما حضروا الدعوه دي كانت بين اد الروم عرفوا هو ايه ما هو الاسلام وما هي احكامه ولذلك يقول الشيخ الاسلام لتيميه رحمه الله هو بيرد على بعض الفلاسفه واهل البدع فبيقول ولو انهم اخطؤوا في مقولات تخفى لقلنا جاهل ضال وإنما أخطأوا في أشياء أو قالوا إنما جحدوا أشياء تعلم من الدين ضرورة أن رسول الله بعث بها وقاتل عليها بل يعلم ذلك اليهود والنصارى فلما جهلوها أو جحدوها كانوا مرتجين ونصف زرعة معانا ونحن نتكلم في قديس المسائل الظاهره والكفية والتفريق من المسائل الظاهرة والخفيه بنصي نصفه وفق إذا أخذت بالك من, من كلامه أنه زاهلوا أشياء يعرفها اليهود والنصارى قالت لأهلك تابع رفينها الحاجات دي ليه انتشر الإسلام وزاع عصيصه وملكت دعوته بفضل الله عز وجل ولذلك فرقين لما حصل تب النهلية عليه الصلاة والسلام وحصل الناس غضبت وثارت لكن طبعا هو الـ الـ الـ الـ الـ كان المسار بيقول لهم ايه اتزاهره وزاعه تباية وخلاص صورة وخلاص عمال في العليم ما, ما عرفوش انه ايه انه ساب رسول الله واجب خاص انما الشاهد يعني ان ده حصل وحصلت اشكالة جزيرة ايه وساعة الرسوم المسيئة في المسيئة الدنيمارش فكلامها حصل ده لما حصل الكلام ده صنع بعض الملحلين فين هسو هتوضارش طول عيون دعاء طول عيون الحل نسموا الحل لا عارف قصور الدين ولا فروع ولا حاجة وشارب علمه كله من الغربه وعايزي شد نتفة من الاسلام عايز تفعامها بكلام الغرب باست شايف زي؟ فتدع قال انت عايزين ايه يا جماعة؟ قال عايزين انا حصل اعمل كده زيارة بالدنمارك اعرفهم على النابي افتهم مش عارفين صلى الله عليه فطبعا هو طبعا هؤلاء يولا افتكولا لأولئك لان دول هم مختنعين بحضراتهم ونفتهم وطبين فحضرهم فالغريب يقول عايز يطلع له عذر والناس كلها وتعبانة جدا وهايجه و... وسائره في الشارع وعامله فعايز ازكت اعمل ايه قال لهم اللي ما عرفوش ثم ما يعرفوش عارف لو عرفوه كانت الدنيا كويسه ان ما عرفوش عنه حاجه وانا بقى هطلع افاهمه طلع قعد معاهم رجع قال لك مش عارف صناع الحياة حاجاته بتاع. لحد ما عنه قالوا جايبين عشان تتكلم عن النبي ولا عشان البرود الشاهد هو بقى ان الناس دي كتبت في الجواب قبل ما يجوا قال الوابز اللي حيجلنا ده عايز يعرفنا ان احنا من ما نسبش الهيئات المعلومه والناس المشهوره كده قالوا احنا اصلا بنسب المسيح واحنا ما عندناش حاجه مقدسه يعني كمان جمال ممكن نسب الله عليه وبنثب المسيح ده طبعا ان هو اله يعني كده واحنا ما عندناش مقدس احنا التنويريين والعلمانيين وبتاع ولا كل واحد يقول الحريه بتاعته في الكلام ده قبل ما يروح فخد وحرقومه وكما وعينه اللي عرفت ان ايه ان هم فالدعوة وصلت بفضل الله عز وجل الى اماكن عظيمة جدا جدا وحصل بها التكين اللي بيقوله الشافعي رحمه الله تب تعالى شوف مثلا كلام الامام القرافي رحمه الله تعالى بيقول إيه؟ في حد الزاهل في كتاب الفروق يقول ان كل ذهل يمكن للمكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل وقال ابن الحام في قواعد والفوائد الفقهوليه جاهل الحكم فيما يعذر اذا لم يقصر او يفرط في تعلم الحكم اما اذا قصر او فرط فلا يعذر جزما وقال ابن قدامه رحمه الله في المغني في مساله جحد الصلاة اما اذا كان الجاحد لها ناشئا في الامصار بين اهل العلم فانه يثب بمجرد اللفظ وكذلك الحكم في مباني الاسلام كله انا عايز افكرك ان احنا يتكلم عن المسائل الظاهره خلي بالك المسائل الخفيه فمش كلام دلوقتي عن الحد العارض ده فشفت الام هنا بيقولوا ايه بيقولوا خفيه مساله التمثيل ومعرفه العلم وانه يبقى موجود انا عايزك تاخد بالك عشان هنطلع من هنا القاعده بقى نقدر نسمي القاعده شوف اللي الامام الشركاني رحمه الله بيقول ايه الحجة قامت على جميع الخلق بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال تعالى كبيانا لكل شيء وقال أبو زر رضي الله عنه توفي محمد صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب بجناحي بين السماء والأرض إلا ذكر لنا منه علما فمن جهل فقد اوتي من قبل نفسه طبعا كلام أبو زر حق يؤتي منه علما ده رضي قال التوكان فمن جاهل فقد قوسيا من قبل نفسه بسبب اعراضه عن الكتاب والسنة ولا يعذر احد بالاعراض خلي بالك رأة من الارفات اللي ذكرت هنا كده مسألة التمكين بلوغ الدعوة هتعرف منها فائدة عظيمة او يا اخوه خلوا بالكم منها ان اعتبار الجهل مش انك انت تسعل الواحد تقوله تصرف كذا يقولك لا تقوله والله بجاه له لا. لا. لا. لا طبعا يتكلم بمثال الظاهرة هو بأكل عليه المثال الخافية دي ممكن تقفى على الواحد واحد هو أكل يارد السام وعد <واحد> في حجر الشيخ تكفى عنه الكلف بمثال الظاهرة <تصفيق> اللي هي اللي الكليات <تصفيق> اللي هي السريع العامة <تصفيق> للناس خلي بالك انما الجهل يعرف بايه بقى الجاهل يعرضي لو عرفت انك تسال واحد تقول له انت فاهم تقول لك انا جاهل ما عرفش طول خلاص جاهل ويعذر لا الجاهل ده يعرف انك تقول هو متمكن من العلم يعني اقول له فلان انت وقعت في المساله الفلانيه والله المساله الظاهره دي اه طيب انت كده خلاص جبت حكمها بقى خلاص بيقول والله انا جاهل يعرض الهبل بتاعه اقول له بقى هيقبل ولا مش هيقبل ونقول ايه يقول له انت متمكن من العلم يا فلان ولا لا فيوم العالم يعمل هنا ايه يسال يقوله هو عايش فين الجهل ده اللي قادم فهمت بقى يبقى الجهل ده مش من اللي قدامك مش من قبل الجاتب لا الجهل شيء من خارجي اذا كان هناك علم موجود يقدر يصن يوصول... يبقى خلاص من اعذار شداد هنيجي بقى في مساله الاعذار الله لكن عايز بقول لك ايه خلي بالك من قضيه التمكين ما حدش يقول انا قلت لك قبل كده كانوا زمان بيقولوا حسين مبارك كان ليه صورة وهو متطوع حط شماله اليمين في الصلاة فكان بعض ال... مع الاسف الشديد بعض المكانيه يتعدون لهؤلاء ويعتذرون لهم ومسكينوا لهم في الارض دون ان يشعروا او حتى يشعرون للمصالح الشخصيه وال... والامان الشخصي والكلام ده منطقه كامله مع الاسف اا كانوا يقولوا ايه يقول راجل كده ده, ده ما يعرفش حاجه ده بيحط الشمال على اليمين في الصلاه انت عارف كانوا في الحط عارف يعمل حاجه في الحط وقلت لك ان ده ده من كده قلت لك المفروض الاب الراجل طوابق البتلو ده لا يسال على الاسلام لو حضرتك تحط شويه علم في طلب اذا ثبت ده طبعا يعني بس هم كانت مشهورة مصوره اللي ان الكلام ده قلت ده كان مشهورة صوره وبتاع الشاهد يعني انه كان في حاجه اجهل من كده كان في ايات و ده عاوز اللي عايز اقوله لك بس انه ان الصحيح هو ايه إن انت ما فيه هو انت منقطع عن العلم ولا العلم موجود عند او الكلام ده كده ما نقولش هو بحيث لا سالته انت جاهل قال لي جاهل يبقى خلاص انا كده خلصت الموضوع لا يقول له انت متمكن من العلم لو, مت... لو انت متمكن من العلم تقول لي دي لا انا جاء له انا احبب منك اتجاه له بقى ليه يقول له اقوم اتحرك ويقوم العلم اقوم اتحرك واعرف فرض العين اللي عليك يقوم بقى لو سمحت اسمت دينك شوية قال ابو حازم وهو من سادة السابعي رضي الله عنه كان يقول رضيت من احدكم ان يهتم بدينه كيف يهتم بنعلم لو احد لو معاه الحزاء بتخل داخل المسجد تريه يحط الحزاء قدامه ويحطه يعمل يعلمه وفيه شباسب ولا حاجة عزاك الله شبه السبشي بتاعه يعلم السبشي بتاعه عشان خاطر ما يختلفش مع, مع السبشي بتاعه, بتاعه. الرابطة من احدكم يهتم بجيه كما يهتم بجيه بنعليه يبقى خذ بالك من تحقيق قضية الجهل هنا انه الجهل ده هو إيه اللي هو من خارج الزاهر يقول هو متمكن من العلم هو ده التنكين بقى هو متمكن من العلم ولا مش مكتبه عشان كده الاسر اللي يذكر عن عمر رضي الله عنه ذكره ابن بطة رحمة الله في الجبان الكبرى لكن البعض يتكلم ايه السيد ذكر مزير سانة بمتاع يجل ذكره جزنا متى الشاد انه هو قال, قال ايه لعظة لأ لأحد في ضلالة ركبها ليه قلت قد بانت الحجة واتضح لتبيه خلاص ذلك بقى ما فيش حاجة فيه دعوه وصلت مبالغت ما انت اللي مؤثر عشان انك لما ليش في للظاهرة بقى قولنا العلماء لما كانوا بيتكلموا في حاله ايه قالوا انه اذا كان عائسة بايز المسلم ده بالتسبة للصراع اما اذا كان منقافعا عن العلم او كان في بادية بعيدة او نحو ذلك فهذا ايه وحادث عدد اسلام فهذا يعظم لذلك في قضايا اللي حنبنيها ان شاء الله في بقى الجهل لما نجيب العوارض بقى تنفع من وسائل ولا لا تنفع مع الشركه الاكبر ولا لا طبعا هي موجوده وثابتها المسائل الخفيه يبقى في ذلك اللي ينفع ايه واللي ينفع ينفعش ايه عشان نخلص في النهايه ان كفر بالطغوط ده محتاج ان العوارض اللي يرفع علم الحكم نقدر نتكلم في هذا الباب لكن المهم ان احنا نعرف ان ارضه قاعده التمكين انه بد ان يكون متمكنا من العلم. يبقى متنكنا منه يعني ايه? يعني العلم موجود. تقطع اليه السبيل. اذا كان العلم موجودا يبقى خلاص. ما يقوليش انا جاهل بقى خلاص ما. ولذلك ذكر على المراجب رحمه الله قال او كنا نصديقه في نفس الامر. هم سدقين. ان هو مش عارف انا. لكن اولا يؤذى بذلك ان هو قسر بقى. يبقى ليه? لانه معرض. ما يأتيهم من ذكر المنوضيهم محتسن الا كانوا عنه. معرضيه. اهو ده بقى ده مش عايز يسمي مش عايز يعرف مش مهتم ان يعرف اهو ده هنا بقى يبقى ما ينفعش معال جهل على انك ما بيجيله ان شاء الله عز وجل في ايه في اه في اه بقى الكلام بقى عن العوارض تنفع الايه وما تنفع في الايه احنا عاوز الاخت تذكروا الكلام ده كويس والفامو اه يستحضروا تفاصيل هذا العلم اللي لك قبل كده انه لابد ان يكون لك علم بالتفصيل بالتفصيل, بالتفصيل عرف تفاصيل, تفاصيل هذه السرير تفاصيل سرير المؤمنين ويعرف تفاصيل سبيل المسلمين عشان يكون منها على حذر عرف بالشر لا للشر ولكن لكن ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه صح قال حزيف رضي الله عنه كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مقافة أن يدركني فأقع كان الناس يسألوا صلاة عن الخير موكا مثله حتى ان سيدنا كانت عليم بالفتن كان ابن عمر قال انت لله يأبوك انت لله يأبوك انت أنا عارف انت عارف انت عارف المسلمين. فكان عليما بهذه الفتن احضي الله عنهم نعرب بقى عذاك تذكر المسألة دي بتفاصيلها عشان تقدر تتفاهم في النهاية حكم هؤلاء ولا تخلط المسلمين بالمشركين فان ذلك ضد على امر الله عز وجل كما بينا في مساله ايه لماذا تكفر الكافر ليه من كفار الله شو قلنا كلام ده؟ ده متعلق بأحكام متعلق بأرشاك خلاص ان شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي ننصر مسألة العوارض فقط نحطها على مسألة الكفر بالطوهود والمسائل الظاهرة ونشوف إيه اللي ينفع منها وإيه اللي ما ينفعش واللي ينفع نفع ليه ما ينفعش ما ينفع ليه لي والحكم الخاص في حضايا الشرك الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من قليل الشرك وكثير ومن عطال الداء وشماتة الاعداء فخلد بعد العطاء انه القادر على الجليل والجلل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته